بل قالوا أضواث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحِي إِلَيْهُمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كنتم لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ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 وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَنَا خَدِينَ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسلون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعويهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء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 أرضهم ينشرون لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألون عما يفعل وهم يسلون أم اتخذوا من دونه آلهة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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إِنِّي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت تارا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء ان حي يفلا يؤمنون وجعلنا في أرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معذضون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 ونبلوكم بالشر والخير فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ترجعون وإذا الَّذِينَ الذين كفروا إيتخذونك إلا هزأ أ هذا الذي يذكر آله تكم وهم ببكر رحمانهم كافرون قل مِنْ إنسان من عجل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 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزون قل من يكلأكم بالليل والنهاد من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نشر أنفسهم ولا هم منا يصحبون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 ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيا وان كان مفقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم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 وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لمن الظالمين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 أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حذقوه وانشروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ لَخْسَدِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهِ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ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 أتيناه حكمة وعلم ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إِنَّهُ من الصالحين وَنُوحًا إذ نادي من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم أجمعين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 وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لِيُحْصِنَكُمْ من باسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الَّذِي هُوَ تجري بأمره إلى الْأَرْضِ مُلْكٌ وَلَهُ التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين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 إنهم من الصالحين وظنوا اذ ذهب مواضبا فظن ان لن نقدر عليه فلا دي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه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 ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين قُلْ إِنَّمَا يوحى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أم بعيد ما توعدون إِنَّهُ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم